السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وتحسبهم أ ي ق ا ض ا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آ ت ي ن ا ه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاويين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع ه و فمثله كمثل الكلب ا ن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذكر الله تعالى اسم الكلب في أربع مواضع من سورة الكهف وذكر الله تعالى الكلب في مواضع أخرى من القرآن وما علمتم ن الجوارح مكلبين ذكر الله تعالى تعليم الكلب لماذا ذكر الله تعالى الكلب بصيغة المدح لما رافق أهل الكهف وذكره بصيغة ا ل ذ م لما كان مثالا على من ترك القرآن وأخلد إلى غيره كيف كان حال الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان التعامل معها متى يجوز استعمال الكلب وما هي الحدود الشرعية للتعامل معه متى استؤنس الكلب الكلب في الأصل أنه سبع لكن متى استؤنس متى استأنسه الإنسان وأصبح ربما يسير بالمكفوفين يدرب على ذلك يستعمل في الحراسة الكشف عن المخدرات متابعة المجرمين ما هي الوقفات الشرعية عند التعامل معه؟ لماذا يحب بعض الناس الكلب؟ وما هي الصفات التي ربما تغلب بها الكلب على, على بعض الناس؟ لا نزال نحن في برنامجنا مسافرون نتكلم معكم اليوم عن قصة الكلاب و ا ح ك ا م ه ا الشرعية وما يتعلق بذلك وهو في الحقيقة موضوع نعيشه اليوم نحتاج إلى نقاشه فيسعدني والله بقاؤكم معنا فمرحبا بكم السلام عليكم يا شباب السلام عليكم تجديد ع ل ي ه ا مشتاقين لك ز ح ب ا كيف الحال شباب السلام ع ل ي ر م س د ن ا ك في الحلقات الماضية أخي أنت العادة معنا في مسافرون واحد ا ث ي ن م د ر كم تغلى علينا لا ولا ضروب الله ي ربي يحفظ كعرست ن شاء الله هو شغلتك ا ل م ر ح لا لا لا مطولي على <تعارق> الله أكبر يوالله توك شباب طي وشباب ا ن ا حقيقة بتستغربون الموضوع اللي ب ا ن ا ق ش ة لكني يعني أحاول ا ن ي أجدد في المواضيع وعدد كبير من المواضيع ناقشناها يعني مثلا لو تكلمنا عن بر الوالدين تكلمنا عن فضل الصلاة عن تربية الأبناء عن الانترنت والهكارز وغيره أشعر أن هذه المواضيع مثل ما يقولون قتلت بحثا يعني صار تكلمنا عنها نحن ت ك ل م عنها خطبة تكلم عنها تكلم. برامج مباشرة فاليوم كنت أبحث في بعض المواضيع فوقفت على مواضيع تتكلم عن الكلاب وورود الكلاب في القرآن وورودها في السنة ثم تفكرت قليلا فتذكرت أ ن الكلاب طبعا مشتهرة في, في أوروبا كثيرا ولا يكاد يعني تمر بشارع ا ل ا رأيت أحدا يسحب كلبا يعني يجر ي كلبا وراءه حتى ا ن ي طلعت على ا ح ص ا ئ ي ة في الدنمارك عدد سكان الدنمارك أ ع ة ملايين ونصف وفي الدنمارك أكثر من خ م س م ا ل ف كلب مستأنس بمعنى ا ن تستطيع أن تقول ا ن ع ش ر ا ل م ئ من السكان من كل عشرة أشخاص ف ي شخص يربي كلبا بعدين لاحظ ليس في الدنمارك أربعة ملايين ونصف أسرة إنما فرد بمعنى أنه ربما أنك لما تقول إ ذ ا كم أسرة كم بيت تكون هالأربعة م ل ي و ن ونصف ربما منهم أب و ع ن د ثلاثة أطفال وزوجة وبالتالي يكون الأسر لا تزيد عن مليون وشوي معنى أن كل أسرة تقريبا عندهم كلب بدأت هذه الظاهرة تقريبا كل أسرتين عندهم أو كل, كل أسرتين عندهم يتقاسمون كلب مصر الكلب أ ن د ك تعدى لأنه يجيب لك 12 إيه الكلب الثاني ج ا بمعك 12 فهو يتوالد بسرعة العجيب والعجيب أن الكلب بالمناسبة هو من الثدييات والعجيب أن ا ن ث ى الكلب تحيض ويخرج منها حيض كما يخرج من المرأة يعني البشر وتحمل فترة الحمل عندها طبعا يع هي تبلغ بعد ث م ا ي ة أشهر ثم في س ن ه ونصف تقريبا تستطيع أنها تحمل وتعيش طبعا فترة يلبث الكلب في بطن أمه فترة معينة والعجيب أني طلعت على صور للكلب وهو في بطن أمه جنين وهو فاتح فما هي الهث مثل ما قال الله تعالى كمثل الكلب ا ن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والصورة مشهورة في, في الإنترنت تعالوا نتكلم عن لماذا ذكر الله تعالى الكلاه في بعض المواضع بصيغة الثناء أو على الأقل يعني ليس بصيغة الذم وفي مواضع أخرى ذمها الله تعالى لما ذكر الله تعالى أهل الكهف قال الله جل وعلا وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم رقود لأن أهل الكهف لما أووا إلى الكهف جعل الله تعالى ا ب ص ا ر ه م مفتوحة حتى من دخل لا يؤذيهم إنما يهابهم لما يرى الأبصار مفتوحة فيخرج قال الله تعالى وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ب ا ل و س ط لو اطلعت عليهم لو ل ي ت منهم فرارا ولم وليت م ن م رعبا هذا الكلب لما صاحب أهل الكهف ش ر ف واستعقا ن يذكر في القرآن ل ا ن صحبة صالحة وبالتالي رفعه الله تعالى ولبت فيهم أيضا ثلاثمائة سنة لبت معهم ث ل ا ث م سنة ذكر الله تعالى الكلاب في موضع آخر قال الله جل وعلا أحل لكم ل الطيبات وطعام الذين ن و ت و ل ك ب ثم قال الله تعالى و م ا ع ل م ت م م ن ا ل ج و ا ر ح الجوارح هي الحيوانات الجارحة التي تهجم وتجرح مثل الذئب والكلب وكذا قال مكلبين يعني لو واحد استأنس ذئبا وأصبح يصيد له ما يجوز لكن الكلب إذا كان معلم وأطلقته وقلت بسم الله وأطلقته على أرنب وصادها وجاء بها إليك وهي ميتة جازة أن تأكلها تنحرها وتأكلها حتى لو جاءت إليك وهي قد ماتت لكن إذا لم يكن كلبا معلما لو واحد يمشي في البر فرأى كلبا يجري وراء أرنب والكلب جاء وصاد الأرنب فأنت جئت وهجمت على الكلب فهرب وجئت لتأخذ الأرنب وهي ميتة لا يجوز شرعا لأنه ليس كلبا معلما فانظر كيف أباح الله تعالى صيد أكيد. الكلب المعلم إذا الله. لحكت عليها قبل لا تموت ها. لا حتى لو كانت آخر. طبعا إي إذا كان الكلب غير معلم وهجم على أرنب مثلا وجئت أنت ت و ى الدم أي وجئت أنت وهرب الكلب و ا خ ذ ت الأرنب وهي حية جازة أنت نحرها وتأكلها لكن نحن نتكلم عنه إذا جاء وهي قد ماتت ب إ ن كان الكلب معلما وذكر الله قبل أن يطلقه وقال بسم الله و أ ط ر ق ه وعندها يجوز أنك تأكل لكن أعني بهذا يا شباب ا ن الكلب لما علم ازاد شرفا ط ب ع ا الكلاب بالمناسبة يعني اليوم تستعمل في أشياء كثيرة يستعملونها في الإحراسة يستعملونها في الرعي يستعملونها في الكشف عن المخدرات استعملونها في, في الكشخة في ا ل ك ش يعني و ا حسرة د الكشخة موضة ايه يعني كيف موضة ح ا ل ي ا تمشي في الشارع تلقى لك كل من ن و ع معي مدلع و م ش ا و غ س ر ومسبع <تصفيق> وشمبوهات بأغلى يدبع عليك كلم مصروفة والله. تلقى مصروفة أحيانا العجيب مرة قال لي واحد جاي يسألني عن أخي يقول ي شيخ أخي هواية تربية الكلاب والقطط يقول فكان قد وضعها عندنا في الحوش في فناء المنزل و ا ت ف ق مع اللي بيعون الدجاج المذبوح التفق يحفظون له الأمعاء ويحفظون له الأرجل والرأس والبواقي ويأتي آه. كل ليلة يأخذها لإطعام الكلاب والقطط اللي في المنزل يقول حتى إنه لما صار تزعج الجيران فصل لها أقنعة والعامل يلبس القناع كل ليلة حتى ما تزعج الجيران يقول فلما كثر عددهم يا شيخ ذهب أبي واشترى لهم استراحة ا ي والله استراحة يعني مثل المزرعة يجلسهم فيها س أ ل ت ه ا قلت له كم عدد اللي عنده قال عنده 23 قط و 13 كلب فقلت في نفسي سبحان الله هالأموال ه ذ ه اللي ينفقها عليها في العمال اللي يخدمونها و أجرة الاستراحة ا و قيمة الاستراحة إن كان اشتراها و الطعام اللي يصرفنها يا أخي لو صرفت في يتامة و مساكين و ناس محتاجين كان ا و ل ى منك تصرفها في مثلا بس بيجي يقول لك ق و ل لك طعام كل كبد أي بس الكبد الرطبة, الرطبة يا أخي إذا كان ما هم يستطيع أن يطعم نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة أسقط كلبا فدخلت الجنة لكنك ن ت ا خ ذ الكلب وتحبس عندك عشان تطعمه وتسقيله تنظر إليك كل يوم هذا المشكلة لذلك تربية الكلاب من غير ح ا ج ه النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مراه مسلم من ارتبط كلبا لغير صيد أو حراسة وفي رواية أو حرث انتقص من أجره كل يوم القراط والقراط مثل جبل أحد فلا يجوز ا ن الواحد يربي كلبا إلا إذا كان لحراسة ا و إذا كان للصيد ا و إذا كان رباه لأجل الحرث واحد مثلا عنده رعي غنام ا و يحرث ويحتاج إلى كلب مثلا ل ا ج ل يعني حراسة الحرث أو نحو جاس أما الشباب اللي يأخذونه موضة وماسك الكلب وحط الكلب معاه ومدري إيش أنت رب نفسك قبل لا تربي الكلب لا رب نفسك على ا ل ا خ ل ا ق وعلى حسن التعامل مع الناس ودينك قبل لا تربي الكلب لا بس ب ذ ل الكلب واحد يقول اخذ يوتيوب ونسني يعني ما ما ك و ن اكون عايش غ ر ب ة او مثلا ساكن في الرياض ما لقيت ونسه الا كلب ع ا يا شيخ يا اخي ونسه يا اخي يذهب يصلي في المسجد خمس صلوات في اليوم يذاكر دروسه وكل نشاط في الانترنت لا بس يكله. اجل بيجيك واحد ثاني بيتعطل المسكر بعدين بيقول يا اخي انا اشرب الخمر عشان ينسيني همومي بيجيك الثالث بيقول انا اخذ ابر مخدرات حتى يعني احاول اني ع ي ش جوي لا الاحذار هذه ما تقبل يعني لا و ف ا ء لان ز اغلب الشعراء يا ابو جاهليه وقال زي يقول وفياء يك... في و ف ا ء ك ا ل و د ي وكان تيس في ا ق ر خ صاير الكلب في صفات لكن ما يعني ان الواحد يربيه يعني ويخالف الشر بدا م ا ن ا ص ر ا ح ة اني اجد الكلب دائما ن ي <تصفيق> وأنتم كرامة إيه تفضل. <تصفيق> أجد الكلب أحيانا أن يكون ا و ف ى من بعض البشر في الوقت الحالي <تصفيق> <تصفيق> لا يعني نلقى ناس أحيانا يعني فيهم طب الخيانة نلقى الكلب ا و ف ى منه وفي كتاب اسمه تفضيل الكلاب على كثير من من لبس الثياب وهي فعلا يعني الكلب إذا جئت إلى الكلب كوفاء أحسن من الإنسان الخائن والإنسان الفاجر والإنسان. يا أخي أحيانا بعض الناس تقول ا ل ذ ب أحسن م ن على الأقل الذئب يأتي ويأكل الغنم ويمشي هذا يكيد لك ي ت ر ص د لك ويؤذيك ويؤذي عرضك وبلا شك إذا قارنت بين وفاء الكلب غ ي ر لكن ا ح ن ا عندنا حكم شرعي الحكم الشرعي هو أنه لا يجوز أن يربى هذا الكلب ا ل ا إذا كان فيه الأسباب الشرعية <تصفيق> أما واحد يقول والله أنا برب الكلب لأنه و ف لأن ي ل ا ن ه يخير تزوج يا أخي ورب زوجتك وعيالك وخلهم و ف ي ه أ م ع ك <تصفيق> أما كون الإنسان يعني يتعامل مثل التعامل لكن لو احتاج إلي ضرورة مثللا. ا ن س ا ن كفيف أعمى أو أحيانا بعض الصم الذين لا يستطيع أن يأتي مثلا بخادم يعني مثلا واحد أصم ا ب ك م لا يسمع ولا يتكلم وهاتف البيت يرن عليه مثلا ا و مثلا الجرس يرن عليه ا و مثلا ربما يأتي لص إلى البيت هو لا يدري لص كسر الباب وهذا ما يسمع وبالتالي لم يسمع صوت الباب يكسر ولا يسمع الباب يفتح ولا يغلق ولا أشياء تقع ما يسمع واستغل اللص كون صاحب المنزل أصمه أبكم ليسرق فجاء بكلب ل ا ج ل ا ن ه يساعد في الحراسة المنزل يساعد في لما يرن التلفون يأتي الكلب مثلا وينبه يكون. على ذلك يدرب الكلب مرة. على هذا يدرب. لما يرن الجرس الكلب مدرب أنه يأتي ومثلا يعمل أمام حركات معينة تدل على أن الجرس يرن ا و كان كفيف ما يرى فيحتاج إلى الكلب أن يقوده فهو صح. يمسك مثلا قيد الكلب والكلب يمشي أمامه في الشارع يمشي يذهب م ش ي ي به إلى السوق يذهب به إلى أي مكان هذا ما في بأس ويعتبر من جنس الحراسة أما اللي يأخذون الكلاب اليوم مع الأسف لأجل الموضة ويحط الكلب في حضنه ويلعب بالكلب ه ذ ا هو الذي ينقصه من أجل كل ي م قراط هاي عمدت ا ي لا حبيب. بس فيش يعني ف في ث ن ا س أعرفهم يعني ما عرف شخصية يعني م. يقول مثلا بشتري الكلب الحين هو مثلا بشتريه ا ن س بعدين بكرة ببيع ب يجيب لي 3-4000 ريال هذا هو الشيء ما يجوز محرم. هذه تجارة محرم تجارة محرم ما ج ز النبي صلى الله عليه وسلم ن ه ا عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الساحر مهر البغي أعوذ بالله هو المال الذي يعطى للمرأة عند فعل فاحشة بها وحلوان الساحر لما واحد يعمل لك سحر وتعطيه فلوس وثمن الكلب هو ما ذكرت لك لا يجوز لكن لو قال ا ن س ا ن ا ن ا سأشتري هذا الكلب ولا أدفع قيمته ككلب أدفع قيمة التدريب الذي يدربه عرفت؟ مثل ما الآن تأخذ كلب خراسة تشتريه مثلا بمبلغ معين هذا أنت لا تدفع في الحقيقة قيمتك ككلب ولا الكلاب في الشارع كثير إنما تدفع قيمة التدريب الذي ت ي ا ل أجري عليه طيب التدريب برضو فيه فلوس صح. صرفوا ح ص مال وصرفوا طعام وصرفوا أشياء أخرى لأجل تدريبه مثل تدريب الفيلة الآن ليش الفيلة لما تستأنس ويأتي السياح ويركبون فوقها بعد ذلك مدرب الفيل انه اول ما تخلص تطعم طعام معين فهو اصلا درب اني انا احمل هؤلاء بعدين ا ك ل فهم يصرفون امانا لاجل ذلك اما انه ي م س الكلب هكذا لا بل هناك احكام شرعية وجدت في الكلب وهي ناصر. فيه مثلا بعضهم يقول ا ن ا ب ا خ ذ الكلب ص غ ي ر اللي ش ب ا ل ق ط ة ي ه و ق باخده في الاستراحة مثلا حراسة بسكا صوت وفي الواقع لو انه طب حرامي ا ل ك ل قطع يعني صغير, صغير حجب لا لا شوف ن ا ص ل الكلب ليس شرطا الحراسة ليس شرطا أنه ي ا ت ي ويهجم على اللص لا أهم شيء خبرك إن ف ي لص جاء للبيت ولا كثير ترى من كلاب الحراسة ا ل ى دخل اللص وصرخ على الكلب واللحم ل ح ج ر هرب الكلب قليل اللي يهجم ما يهجم من الكلاب ا ل ا كلاب ن و ع ي ت ه ا م د ر ب ه ونوعياتها غالية أ م ا اكثر كلاب الحراسه اللي تشوف هذه هذه من ابو كلب ا <تصفح> ب <تصفح> صوت هذه ا ب صوت ا ل ص ا ر صوتك ك ب ر من جسمه امك صوته اكبر من جسمه فعلا ل ك ن ما فيه يعني قدره على انه يهجم ا ل ليهجم هذا سعره غالي يعني ما يوجد ب 5000 ر 0 0 0 هذا الصغير عمره 3 شهور اللي اللي ي ه ج م ولا اللي يصوره اللي يهجم، انتظروه لحد ما يكبر يعني. لا، كلما كان صغير كما يهجم برق. أكثر؟ لا، كلما سهل تدريب يصبح التدريب بعد، إذا ما يبيعونك هي مدرب لا، ف ي جزء من ا م د ر ب لك سعاره ا غ ل ى من أغلب كثير إيه. عموماً هو زي ما ذكرنا، ا ن ا م س ا ك الكلب إذا كان لحاجة ما فيه بس، أما ما ي ف ع ل بعض الشباب اليوم والبنات ا ن ن تربي كلب وتربي. لو رب ق ط ه رب على شيء ثاني ما ف ي بس لكن الكلب جاءت النصوص الشرعية بتحريم تربية بل الشريعة جاءت بأحكام شرعية للحيوانات يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن ا ل ا ب ل نهى عن الوسن في الوجه ا ل و س م تعرفونه أنه يأخذ مثلا حديدة و ت ح م ا في النار ويوضع على البعير مثلا على مزايد كي معين دائرة رقم معين ف ل ق ا و في العنق أما في الوجه لا. فنهى عن ذلك شوف كيف يتكلم عن ا ح ك ا م تختص بالإبل نهى أن تتخذ الدواب كراسي واحد كده واقف على البعير ويتأمل في الناس لا انزل البعير يركب لأجل المشي ليش, ليش تشغل ظهره وتتعبه وأنت لن, لن تسير به جاءت ا ح ك ا م تتعلق بالشياه الشات والخرفان كيف تذبحه ا نهى أن تذبح الشات وأختها تنظر إليها لها أن, أن تسن السكين ا م ا م ه ا وهي تنظر ا ل ي ك لاحظ الشرع كيف جاء به كذلك الكلاب جاءت به ا ح ك ا م من ضمن ا ح ك ا م الكلب النبي عليه الصلاة والسلام الغسل أولهم بالتراب إذا ولغ الكلب في ا ن ا ء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب في رواية قال أ و ل ه ن وفي رواية قال وعفروه الثامنة بالتراب المقصود أنه يستعمل التراب ويستعمل الماء في ذلك وثبت عموما طبيا فعلا دراسة. أن هناك دراسات ثبت أثبتت بأن هناك جراثيم لا تزول إلا بالتراب طبعا ليس ل يجعل س ي التراب من غير ماء لكن يغسل المرة الأولى ثم الثانية ثم في الثامنة يجعل مع الماء تراب فيصبح في الحقيقة طينا وليس ترابا عاديا من أحكامه أيضا ا ح ك ا م الكلب ا ن لمس جلد الكلب ا و لو ع ض ك الكلب هل يجب عليك أن يعني جاء الكلب وعظ ثوبك هل يجب أنك تغسله سبعا ح د ا ه ن ا بالتراب لا إلنجس الثوب ع ت ق د ر ل ن ج س ا ل و ب أنت جئت مثلا و خ ل ي ت ه يعظ ثوبك متعمدا لا لا أ خ ل ي يغسله هذا جاء فقط في ا ل و ل غ إذا ولغ في الطعام إذا أدخل لسانه في الطعام وأنت تريد ا ن ك تستعمل الإناء أما لو كان ا ل ا ن ا ء ا ص ل ا خاص بالكلب ما يجب ا ن ك تغسله لكن لو كان الإناء أنت وضعته مثلاً طعامكم أو م ث ل ا ماء وضعته للوضوء وذهبت فجأت فإذا الكلب قد ولغ يشرب من هذا الماء وهذا هو م إناء وضوءك الدائم عندها اغسل السبع نحدهون بالتراب أما إذا عض ثوبك فهذه نجاسة عادية يغسل عادي طيب لو أن الكلب أصابه مطر ثم جاء الكلب أو مثلا وقع في ماء في بركة أو كذا ثم جاء الكلب وانتفض جنبك وتطاير الماء من جلده على ثوبك هل يجب غسله؟ ن ا ء ا ل ل ك الفتوى جاهز هذا ا ل ع ر ف لا ما يجب وذلك ما يجب. لسبب وهو أن الكلب ا ص ل ا جسمه لا يفرز عرقا وبالتالي يصبح اللي على جلد الكلب هي أشياء طبيعية غبار ماء حطريات. عادي أشياء ممكن يتسبح أن يتغسل ا ح ي ا ن ا لكن حتى لو كان كلب في الشارع نفس نفس الحكم وذلك لأن جلد الكلب أصلا لا يفرز هذه الأشياء ها. طيب لو مثلا ل ك ل ب ولغ في يدك ها. مثلا يقوم ب ا ل س ا ن ة لحس باللغة ا ل ع ا م ي ة أنه لحس يدك هل غسلها سبق مرات بالماء و ا ل ث م ر ب ا ل ت ر ا ب أ لا لا إذا كان الكلب أصاب ثوبك و أصاب يدك كل هذه تعتبر ن ج ا س ة عادية تغسلة عادية ل ا ب حتى لو لعابة نحن نتكلم إذا ولغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم يعلم بأن الصحابة يخالطون الكلاب في حياتهم في رعي الغنم وفي الحراسة وفي غيره فهو أصء في الصيد فهو ا ص ل ا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب ربما لما يأتي بالصيد لو ا ن ه صاد أرنب وجاء بهذه الأرنب هل يجب أذهب أغسل جلد الأرنب سبعا إحداهن بالتراب قبل لا أبدأ أذبح فأنه سيصيب يدي ستصيب نفس الموضع الذي عضه الكلب فهو يعلم أن الكلب ربما جاء ا ح ي ا ن ا ولحسا الرمح أو لحسا السكين أو لحسا السيف الذي أن تستعمله من مخالطته لك فلم يوجب عليك ذلك إنما وجب فقط إذا ولغ الكلب في الإناء وأنه ا ي ح ي ن وسيل سبع مرات حط ع د ك و ت ر ا م لا لا هذا ما يجب إلا إذا كان ولغ في الإناء أما في غيره فلا طبعا الكلب المناسبة ذكروا أن نجاساته متعددة منها ا ل ن ج ا س ه التي في ولوغه وذكرنا لكم جوابها ومنها النجاسة التي إذا عض ثوبك ا و أصاب اللعاب يدك ومنها جلده كيف تتعامل م ع يعني لو واحد جاء ولمس حاجة. الكلب هل يجب عليك تذهب وتغسل يدك؟ ش ي متعود أو شيء طبيعي <تصفيق> لا ما يجب غسل ذ ا تغسل يدك من باب النظافة لكن لو واحد في يدها يصلي مثلا وأبعد الكلب عن عن طريقه بيده ما يجب عليك ا ن تغسل يدك لأنه ليس جلده ليس فيه ع نجاسة ن محددة يجب غسلها منه نتكلم له عن طيب بول الكلب وهذه النجاسة الرابعة التي كنت أقصدها بول وغاءة الكلب لو جاء الكلب وبال على الأرض مثلا ا و تغوط عليها ا و بال في إ ن ا هل يجب أن تغسل الأرض سبعا إحداهن بالتراب ا أقول... غ س ل غسيل ا ت و ص ل غسيل عادي كبقية النجاسات وهذا السؤال دائما يسأل طبعا بالمناسبة أيضا زد على ذلك قبل أقول لكم السؤال يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر <تصفيق> أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وكذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام احتس... احتبس جبريل عن دخول بيته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ي لماذا ما دخلت البيت فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن تحت السرير ج ر و كلب والملائكة ما تدخلوا ب ي ت فيه كلب ولا صورة فأمر بالكلب فليخرج فأيضا أ ت ر و كان للحراسة إلا إذا كان للحراسة شف إذا كان للحراسة أو للحرث أو للرعي أو او للصيد فعلا. هذا لحكم آخر أما إذا لم يكن لهذه الأحكام إنما بس والله الواحد يمسك الكلب هكذا دلع وموضة ففي هذا الحال ينقص من أجله كل يوم قيرات وأيضا لا تدخل الملائكة بيته وإذا لم تدخل الملائكة بيته معنى بيته ما في رحمه والعجيب سبحان الله من, من أعجب ما جاءني من أسئلة تتعلق بالكلب هذه امرأة أرسلت مرة رسالة تقول يا شيخ أن عندهم هم يبدونهم في البر عايشين كذا وعندهم كلب ا و ا ن ث ى الكلب للصيد تقول في يوم من الأيام ا و ل ا د ي أخذوا كلب الصيد هذه الأنثى ذهبوا بها للصيد وعندها جرو صغير هي ترضع ا ص ل ا تقول فأخذ الجرو هذا يبكي الكلب الصغير ض تقول المرأة إيو الله تقول فأخذته يا شيخ وأنا امرأة مرضع فأخذته وأرضعته يطلع أخويا تقول فما هو ل ح ك م ا ل ه يرثني أخوه عيالي الرضاع <تصفيق> طبعا لا يعتبر أ خ و من الرضاع والعجيب أنه رضع تقول ي شيخ رضع حتى شبع وحطيته على جم لكن فرق. لا يعتبر أضعك يا ثلاث ط م ا ت يعني خمس رضاعات <تصفيق> أنه ولده من الرضاع لكن ا ع ن ي يا جماعة أن عدد كبير من الناس اليوم مع الأسف الذين يخالطون الكلاب في التربية ه في الحقيقة لا يأخذونها لأجل تسليتهم في بيوتهم يعني في الغرب لما يأتيك واحد مثلا أولاده تركوه ولا مثلا هو عجوز وتركها ا و ل ا د ه ما في يعني علاقات اجتماعية بينهم نحن اليوم لما تكون أمك ساكنة لوحدها تجد أن أما أن يسكن معها أحد ا و ل ا د ه ا ا و على الأقل ما يكاد يخلو البيت كل يوم يأتونها بناتها يأتونها أولادها ي ت و ن ه ا ونعتبره حتى لو لم يكن تأتي تعبدا وخوف من الله تعتبره عيب كيف أبوي ساكن لوحدها أمي ساكن لوحدها ما يليق عندهم في الغرب لا تجد العجوز أم ث م سنة عادي جدا ساكنة في البيت لوحدها فهم يتخذون الكلاب لهذا الغرض إما تسليه وإما حراسة أحيانا أيضا غير كذا يقاسمهم في الورث أي أيضا ا ي أحيانا يوصون له بالورث فعلا صح. أما عندنا فمع الأسف كثير من, من يتخذون هذه الكلاب يتخذونها مع الأسف لا لأجل حراسة ل ا ز كثير لا. من الشباب يتخذوها ا م ا تشبها بالقوم ف ع ل ا لاجل أ ن ا يف على كفعله او أ ن ه يتخذها احيانا لاجل أ ن يعني يفخر بها أ م ا م اصدقائه او شخص. ربما لاجل أ ن يغازل بها البنات لان في كلاب والله من جد من جد في كلابه صراحه تشوفها توقف عند تقول سياره اي ما شاء الله يا من, من جماله ش ك ل يعني ح و... تحس انك كلب من 60 كلب يعني كلب على مستوى يعني كلب و ك ل ب اي لكن يا اخي ح ن ا نحن عندنا شريعه يعني الاصل أ ن نلتزم بها والا في الكلاب م ع ر و ف ة من قبل يعني يقولون ان ا ل ك ل ا من الحيوانات التي استؤنست قبل أكثر من خمسة عشر سنة بدأ الإنسان يستأنسها الإنسان حاول أن يستأنس غيرها حاول يستأنس الذئب أن يجعله يعني مؤانسا له حاول يستأنس الثعل بالأسد هذه كلها مهما ربيت ينقلب عليك بشيش. مثل ما قال ومن ي ص ن المعروف صح. في غير ا ه ل ه ي ل ا ق كما قال مجير معامري مجير معامر قاله هي أنثى ذئب وجدها ا ن س ا ن ه ورباها كانت صغيرة فلما كبرت أكلت غنما فمهما آنستها لا يمكن حتى قالوا إن أحدهم وجد ذئبا صغيرا ك ا د يهلك فجاء به وجعله عند شات ترضعه فلما كبر الذئب وشب أكل الشات التي أرضعته فقال هذا الرجل ق ا لهذا ل الذئب يقول له قتلت غنيمتي وفجعت أهلي بشاتهم وأنت لها ربيب اقول هي ل ربتك وجئت فجعتهم قتلت غريمتي وفجعت اهلي بشاتهم وانت لها ربيب شربت لبانها ونشأت معها إ ل ى اخره بعدين قال إ ذ ا كنا اذا كنا ل خ ص ا ل خصال ذئب فلا لبن يفيد ولا حليب والله تسقي و ا ما فما يصح لكن ا ل ك ب ه ل ل س س فهذه احكام شرعيه عموما حبينا ع ط ي ك م تتعلق بالكلب أ ي و ه احبها الكرام بقي معنا بعض الكلام حول الكلاب ورودها أيضا في السنة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أحدهم على ع ت ب ه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك لكن الوقت انتهى فأرجو أن نكون يعني أفلحنا اليوم في إيصال ر س ا ل ه بإذن الله تعالى إلى إخوتي وأخواتي تتعلق بأحكام الكلب أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وأن ي ت ق ب ر الله تعالى منا ومنكم ونجعلنا جميعا هداة مهتدين و ن ب ا ر ك ن ا في أنفسنا وذرياتنا آمين إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته